اللهم ن أنفسنا أعمالنا من الله تعالى فلا مضيل له. ومن يؤمن أن أن شرع وأشهد شريك وأشهد ورسوله تعالى عبده فلا فلا وسيئات الله هادي لا إله إلا الله وحده لا وحده يهده مضيل محمد له له إله له صل ى الله على ي ه وآله اللهم وسلم ل ص محمد في ا ل أ و ل ي ن وصل على محمد في ا ل آ خ ر ي ن وصل على محمد في الملا ا ل أ ع ل ى إ ل ى يوم الدين وبعد فضل م ك ة إ خ و ا ن ي فضل م ك ة وفضائلها وانتبه لكل ص ا ض ل ة ل أ ن ه ا ه ا م ة جدا خصوصا الصلوات ا ا ل م ق د ر ة فيها الصد ا ل أ و ل اختارها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من الاماكن والبلاد اختار الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من الاماكن والبلاد خيرها و أ ف ض ل ه ا لانها موضع مولد النبي صلى الله عليه واله وسلم والنبي صلى الله عليه و س ل م هو أ خيره البشر فاختار له أ ف ض ل ا ل أ م ا ك ن فهي أ ف ض ل الاماكن إ ط ل ا ق ا هذه اول من قبل او ف ا ض ل من فضائل م ك ة ا ل ث ا ن ي ة اوجب الله على الناس الاتيان إ ل ي ه ا من القرب والبعد ومن كل فج ع ا م ل خاشعين متواضعين متذللين كاشف رؤوسهم متجررين عن لباسهم عن لباس أ ه ل الدنيا لا يحل ل أ ح د أ ن يدخلها إ ل ا محرم وهذه ف ض ي ل ة ليست ل أ ي مكان في ا ل أ ر ض مطلقه يدخلونها متذللين خاشعين ك ا ش ف ي رؤوسين يبقى ا ذ ا نفهم ان كشف ا ل ر أ س لا يكون إ ل ا خ ي ن إ ل ا خ ي ن طيب واللي غطي ر أ س ه بالحرم عليه نسق دماء جديد كبش اللي غطي ر أ س ه خ ط أ يبقى ده عليه كبش اما إ ح ن ا م ل م ا محرمين كده في ب ل د ن ا لا يليق و ب د ا بطالب علم أ ن يكون حاشر ا ل ر أ س هذا ليس من تمام الزينه ا ل و ا ج ب ة وليس يعني من تشبب م م ا ا ل ت المؤمنين اما الذي يفعل ذلك كما تعلمون اهل الكتاب من نصارى ويهود بيلبس البنطال والسروال و ا ل ب د ل ة و ج ا ل يا راسو قد ا ب ت ل ي ن ا في وظائفنا ان لابد ك و ظ ي ئ ف التعليم لابد تلبس البدل لكن اقول له حاضر لابد اعمل ايه اتكت اللي بين انانين ما انا مش هواجه يعني واخد بالك و ح ط ا ل ع ل ا م ة ل ن ا ايه واخد بالك تفكرين في مرفوضكم ب د ي ف ا ل زمان لما كان بيجي ن الكافر هو ان ريليجين يعني لا دينا له, له. ملوش ا ع ق ي د ة له يهودي ولا م ص ر ا ن ي انسان شيوعي جاي من بولندا ولكن كان مصر في المفاوضات ان يحط ا ل ط غ ي ه ل ا ث ن ي ن صمتي اللي فوق راسه دي ويعبر عنه ايه انه يهودي وصاحبنا التاني راسه ايه م ا ل ا ش ح ا ج ة خاص ط ب ده بيعبر عن يهوديته رغم انه لا ي م ت ل ل ي ه و د ي ة اصلا لانه هو كما تعلمون بولندا والتشيكوسلوفاكيا والمجر اللي هو الدول ا ل س ل ا ف ي ة اللي تهدد وروسيا كان دول شويه م ع ن ه م ش دين يطلع ومع ذلك لان ه ر أ س ا ل د و ل ة د ي ن ي ة فلابد ي م س ل ا ب د ليه ي م س ل يحط شيء رمزي على ر أ س ه يبقي ل ا كل صاحب دين لابد ان يرمز له في هيئته واذا قال صلى الله عليه وسلم ما انتشبه بقوم فهو منهم لا يجوز ابدا ان تشبه بالكفار ولشيخنا القلباني الله تعالى رحمه يعني تفسير في قوله تعالى يا بني آدم خذ وزينتكم عند آدم مسجد خذ كل قال هي غفاء الراس وتمام ا ل ح ي ة حتى كان ب ي س ا طالب علم ق ا د م إ ل ي ه ب يقول له أ م ا ز ل ت تصلي ح ا س ر ا ل ر أ س و أ ن ا اذكر هذه الكلمه ة لسا مترني في ودني من كلامه رحمه الله تعالى أما زلت تصلي حاسر الرأس؟ قال نعم انا هو قدامك هو قال أ م ا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن قال بلى ق ا ل ا ما ت ف ه م د ع لغه الشيخ الالباني رحمه الله ما ت ف ه م ربنا يقول يا بني ادم كنت تكون عند كل مسجد يعني الزينه الكرميه ة لبنت في لا ل ل س ة في حاسر الرأس تكون ة كراهة تحريم خلاف ا على ل س في هيئه ر تحريم وقار ا ل كنتم يعني قريبة م ن هذه الدرجه ة و ذ ا ولكنها ا ف ل ف ا تتعامل ل ب ك ا انت مع ه ذ ح الدرجه ولكنها ت ت ب ا ل ل ا م ل مع الاسلام والمسلمين صرفين لابد أ وتتعامل مع الاسلام رأسك يبقى احنا ن خ ب في م ك ة اكيد احنا فين احنا في م ك ة ويبقى جماع اللبسين دول طوابيا وشراب يبقى عليهم نسك يبقى في و ل ي م ة للاذي لا شرق ا ل ي كل واحد عليه ن ص ف اخواني الكرام اذا كنت صادقا ن س ب ة لهذا الدين لابد ان تتعلق به ب ق و ة ولذلك امر الله تعالى نبيه يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب ب ق و ة لابد ان ت أ خ ذ هذا الدين بايه ب ق و ة ما ت ه خ ذ و ن بضعف تمشي على خفر او تصرف خفضين منك ولايه الله تعالى ل ا ي نفسك لا ه ي ب ة لك لا ح ر م ة لك لا بد ان تكون كامل الحرمه وكامل ا ل ز ي ن ة خصوصا وانت في بيت من بيوت الله تعالى ولا تتشبه بالكفار في أ ز ي ا ئ ه م وفي هيئاتهم إ ذ ن من م ي ز ة م ك ة على غيرها أ ن ه لا يدخلها أ ح د إ ل الا إيه إ حاشر ا ل ر أ س و م ع ت د ي زيا مخالفا لزي الناس العاديين وهو لايه ا ل إ ح ر ا م يعني لا يحل لغير التجار اللي هم د خ ل ي ن طلعين أ و الموظفين ا ل د خ ل ي ن طلعين فيها لا يحل ل أ ح د أ ن يدخلها إ ل ا محرم لا يجوز له أ ن يمر على الميقات إ ل ا وهو وهو وهو إيه وهو محرم وهذا يعني محرم من ا ل إ ح ر ا م من ا ل ح ر م ة إ ذ ن ه ي ب ة البيت وحرمته ل أ ن ه ا أ و ل من أ ط ا ع الله تعالى و ق ا ت ل ت ي ن طائعين فجعل هذه ا ل ه ي ب ة عن غيرها من هذه ا ل ه ي ب ة أ ن تغير من هيئتك وتغير من ثيابك وتغير من حالك, وتغير من حالك ولذلك ت غ ي ر من ح ا ك و ل الشخص الطائي لا تاتيه أ ب د ا الا اذا تبت واستغفرت كيف ت ق د م على شيخك لابد ان تقدم بين ي د ي ك كما كان اصحابه يقدمون يديه نجواهم ل ن رسوله ص د ق ة لما ا ط ا ع ا لله تعالى فالقدوم عليه من جنس القدوم على ح ر م لا اقول مثله ولكن لابد ان ت ق د م شيئا لصاحب هذه ا ل ط ا ع ة العظمى قبل ان ت ق د م عليه كذلك في أن ا ل طالب العلم لا يقدم على شيخه إ ل ا إ ذ ا كان تائبا صائما فقيا م ت ب ر ئ من ا ل غ ي ب ة من ن م ي م ة م ت ص د د يعني عمل شويه طاعات حتى تخص الله ب ر ك ة شيخه ولا يقع, على يقع منه أ م ا م عينيه على شيخه ترفا أ و نقص تصدها و ا ل طالب العلم ا ج د ي د ق و ل اللهم يعني ابعد نقصه عن ع ي ن ي مش ه ا ش و ف له نقص حتى اجله دائما ف ا س ت ن ف ع من ه من علمه لكن لو انت شفته على نقص من نقائص قد تذهب في في علمه و أ ن ت لا ترى نقص العالم أ و الشيخ إ ل ا ل أ ن ك كنت تفعل أ ش ي ا ء هي التي منعتك من هيبه هذا الرجل لو كنت على تقوى وطاعه لحجز ا عنك نقصه وعيبه حتى لا تراه حتى استنفع بعلمه ووعظه ب ولذلك قالوا قديما من لم ينفعك لحظه لا ينفعك ل ح ظ ة وعظه لما ينفعك ر ي ا ه في سمته و ل ل ه وهيئته ابدا كلامه لا ق ي م ة له مش هتستفيد من هذا الكلام ابدا وهذه فوائد النصائح يجب ان نتملاها وننتبه اليها الثالث فوائد ي ا ل ف جعله حرما امنا لا يسفك فيه دم ولا تعضض به ش ج ر ة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف يبقى جعله حرما امنا لا يسفك فيه دمه ولا تعض به شجره ة ي لا تقطع ورقة شجرة ولا ورقة ولا يجوز شيء ي لا يجوث لك لا ي ج ولا ك و ل ينفر له صيد يعني لو حتى الحمام د ه وقف على د ر ا ع ك م ت ق و ل ه ش يمشي لا يجوز وكان فيه انا لاحضرني في ت ر ج م ة عمر رضي الله عنه بعد أ ن صار أ م ي ر ه للمؤمنين ذهب زياره ل م ك ة كان في يوم ا ل ج م ع ة ف ل ي ق ط ب ا ل ج م ع ة بالناس أ و ل م ر ة ينزل بعد إ م ا ر ت ه فنزل فوصل بدر المسجد فدخل دار ا ل ن د و ة يجلس يستريح حتى ياتي الموعد فخلع ثوبه ووضعه على م ش ج د يعني ا ل ج ل ب ي ه اللي ه ي ب س ه ا في خطط ا ل ج م ع ة أ و ثوب ا ل ج م ع ة حقه كده ايه على مكان مرتفع فمرت حمامه او طائر وقف عليه فعمر خايف هذا الطائر يزرق عليه عشان يزرق يعني زرق الحمام قال ازاي يطلع ب ق ا ر ج ل ا م ي ر المؤمنين وقدام الجماهير والملايين والحمامه عمله عمل على الثوب فهو يقصد خيرا فطردها ايه المقصود بتاعه ايه طردها يخشى ان تزرق عليه فسقطت فنهشتها ح ي ة فوقف كالمغمى علي جمع علي وعثمان وهيئه إ ي و ه مجلس الشيوخ و ومجلس ز ا ا ر كله ل كبار العلماء قالوا يا جماعه انا حدث مني حدث م ا ل ك يا ع م ر قال قلت أ س ت ر ح قليلا قبل أ ن ادخل اني من س ن ة ا ل إ م ا م أ و خطيب يدخل ل ا خ ف في في يخرج غرفة على الناس ويسن ذ في ا ل ج م ع ة يعني ا ل إ م ا م لا يجلس مع الناس الناس ينتظرونه هو آ خ ر واحد يجلس ليكون مهيب حتى لا تجتري عليه العيون ل أ ن العيون لو اجترعت عليه قبل الخطوه سقطت هيبته مهما قال من آدب الجمعة. ولذلك كما يقولون الاسد إ ذ ا تعاونته العيون ما خافت منه انت اول م ر ة متفتحه ت ل ا ق ي ه اسد ي ح ص ل ل ك ايه اول م ر ة بتشوف راه ولكن لو عشت معه و تعودت عليه يقولك ايه يعني اسد ما هو زي اي حد فكذلك العالم لو تعودت عليه وتجرات عليه عيونك مهما طب لو اعطت كل العلم بل وحيده كل ا ل م ع د ل ا ت اللي لك يعني وخلص ما ق و ل ك يا خلاص محنا متين عليه ولذلك يخرج على الناس ف ج أ ة اخر واحد يطلع المنبر هو يبقى م ه ي مش عارفين من الخطيب من هو لا ندري واللي ب ر ض و من ذكاء ا ل ا خ و ة الداعيه من الخطيب هو ف ي خطيب هام جدا جاي من هو مش عارفين وكان ناس قاعده في غايه الشوق ويفاجئهم به على المنبر فقال فعلت كذا من اجل كذا سنه يعني من سنن ا ل ج م ع ة فوقفت حمامه فزارت خشيت ان تزرق على ثوبي وانا امام الناس اليوم ف أ ط ب ت ه ا فسقطت فانتهشتها أ ف ع ل ماذا علي علي ك إ ي ه جماعه بغر يقول و ا أ ن ت عليك إ ي ه أ ن ت خائف تمت امام الناس و أ ن ت الامير و أ م ي ر المؤمنين و أ ن ت مصلح لان تتعمد ذلك هذه فتوى ع ل ي قال له يا أ م ي ر المؤمنين عليك كفشا في بيت الله تعالى فقد زجرت طيرا في مكان لا يجوز لك حتى لو غرقتك وقع ت من ل ه ت ك شوف ح ر م ة المكان غ ا ي ة ا ل ح ر م ة غ ا ي ة ا ل ح ر م شوف لوغف و عليك الحمام كله و ع م ل عليك كله واوزه ع لا يجوز لك ابدا ط ي بغرق تبان عليك、مم. نعم ها ايه تمشيها تقتلها يعني ط ب لو ق ط ر في ناموس المؤذي ب ا ل ق ا ع د ة اسمها ق ا ع د ة دفع الصائل اي من صال عليك تقتله وهذا قال شيخ الاسلام يوم ثنيان الفتاوى حتى لو صال عليك رجل في الحرم اقتله في الحرب ل أ ن دفع الصائل خارج عن, ايه؟ عن القاعده ة خارج عن هذه ي القائله كالذين اهدرت دماؤهم في بيت الله تعالى في يوم الفتح لماذا نم صالوا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دماؤهم مهدرا جيدا من ش د ة ح ر م ة هذا البيت أ ن ه لا يعقب شوكه ولا يبتلى خلاه الرابع من ق ص د ه م ك ث ر ا للذنوب ماحيا ل ل أ و ز ا ر حاطا للخطايا قصد هذا البيت مكفر للذنوب ماحيا ل ل أ و ز ا ر وحاطا للخطايا كما جاء في الصحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة من أ ت ى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ م ه إ ذ ا كان هذا ق ص د م ا ل هذا القصد ولكن الشرط لم يفسق ولم ينفث ولم الخامس لمكانتي وهيبتي اقسم الله بها ذ بها في موضعين من كتابه اقسم الله تعالى بها في موضعين من كتابه امي نعم لا اقسم بهذا البلد وانت طيب وايه ا ن ي وهذا البلد الامين اذ اقسم الله تعالى بها في موضعين من كتابه اقسم وهذا لحرمتها ولي أ اهميتها عن ب ق ي ة ا ل أ م ا ك ن الثالث ليس على وجه ا ل أ ر ض موضع يشرع تقبيله واستلامه غير الحجر ا ل أ س و د ليس على وجه ا ل أ ر ض مطلق ما فيش أ ي حجر تاني يشرع تقبيله إ ل الا إيه إ الا الحجر ا ل أ س و د الله الجمال ع ة ا ل يقابله ا ل ر ق ا ل ر ق ن اليماني فقال الجمال ع ة ا ل ي ي ب ر م نفسهم على مقام ابراهيم فالجمال ع ة ا لا ي ي ق و حتة م ن ج ب ل ع ر ف ا ت يقطع من ا ل ج ب ل وياكل تاكل لك اي ه لك جبل ع ر ف ا ت طيب جبل ع ر فالحيل ل بمشفى الحرب يعني هو نفسه ليس من الحرب、أصل. يعني حدود الحرم نصف ه ي ن مسجد ن ا م ر ا المسجد ففي المسجد ب ص ل ا ف ي ة دور ا ل ع ص منتصفه بالضبط نص في الحل ونص في الحرب يعني اذا نص للمسجد مع ع ر ف ة ده في الحل براحتك تفعل ما تشاء ولذلك كان نبي صلى في يوم ا ل ح د ي ب ي ة و ا ل ح د ي ب ي ة ق ر ي ب ة من هذا المكان كان يتفاوض الناس بفوضهم فين في الحل, في الحل بره. اذا ع د ي في ن الحل ا بره جاء وقت ا ل ص ل ا ة دخل الى الحرب ل ي لان ا ل ص ل ا ة فيه ب م ئ ة أ ل ف دخل الى الحرب وكذلك كان عبدالله بن عمر خيمتان خ ي م ة في الحل و خ ي م ة في الحرب اذا ر ض ى ان يصلي دخل الى الحرب ف ي ر ض ى ان يعد اله لو يعاتب زجته ولا يكلم عياله يخرج اليه ى يخرج الى الحل كانوا يعرفون حدود ما انزل الله تعالى ويحترمون المكان جدا ا ذ ا ليس على وجه الارض مكان يقبل فيه حجر الا الحجر الاسود اما العتبات الدسوقي والبدوي وغيره ليس هناك في الارض مطلقا مكان يقبل او حجر يقبل الا هذا الايه الا هذا الحجر و ل ذ ل ك لما قبله ع م ا قال ايه والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا ايه ولكني ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم قبلت فقبلتك واعظم به او اعط به دين ينهى عن السجود لحجر و ي أ م ر بالتقليل حجر و ا ل ح ك م ة في هذا تعديد الناس وطاعتهم بالله ي تعالى ت ش بقولك بقولك اتبوص والتالي الطموا الحاجر ل ده ع الامر م م ؤ ن ل لا شغل ل ذ ي يفتش في ا أ السابع ا ل ص ل ا ة فيه ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة وفي س ن ة ا ل ن س ا ء و أ ح م د عن عبد الله بن س ب ي ر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال واحفظ حديث ده جيدا وخلي بالك من متنه بل الحديث برضو ولا لا؟ في, دراسة؟ طيب. صلاة في مسجدي هذا أخضر من أ ل ف ص ل ا ة فيما س و ا ء إ ل ا المسجد الحرام و ص ل ا ة في المسجد الحرام أ ف ض ل من ص ل ا ة في م س ج د هذا ب م ئ ة ص ل ا ة وفي ا ل و ا ي ه ابي داود الا مسجد ا ل ك ع ب ة إ ي ه الفرق لو أ ن ا قلت إ ل ا المسجد الحرام و إ ل ا مسجد ا ل ك ع ب ة هل هناك خلاف في الله اسمع ص ل ا ة في مسجدي هذا أ ف ض ل من أ ل ف ص ل ا ة فيما سواه الا المسجد الحرام ح ط ف و ك كده إ ل ا مسجد ا ل ك ع ب ة الواحد ا ل ا ن ي ه إ ل ا مسجد إيهـ ا ل ك ع ب ة وصلاه في المسجد الحرام وبرضه ح ط فوكها مسجد ا ل ك ع ب ة أ ف ض ل من ص ل ا ة في مسجدي هذا مائه ص ل ا ة ص ل ا ة ا ل و ا ح د ة ب م ئ ة الف سبحان الله يعني ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ا ل و ح د ه ا ل ج م ع ة ا ل و ح د ه فيه ب م ئ ة الف جمعه تديك م س ن ة دي تفكك كم س ن ة ق د ا م دي ا ل ج م ع ة ا ل و ح د ه في الحرم تفكك كم س ن ة خللال ا ب ا ل ص ل ا ة فيه بالف ب م ئ ة الف ص ل ا ة كم صلاه الفين الله يستعلي لان ا ل س ن ة ا ل و ا ح د ة صار تقريبا خمسه وخمسين ج م ع ة قرابه الخمسه وخمسين ج م ع ة و الاربعه وخمسين يبقى ج م ع ة و ا ح د ة بالفين صلاه ج م ع ة سد عنك الفين صلاه تخيل ق ي م ة ا ل ج م ع ة هنا ك طيب قيام ل ي ل ة و ا ح د ة بقيام ايه مثل الف ل ي ل طيب قيام ل ي ل ة القد ب م ئ ة ألف ألف قد طيب ا ع ت ك ا ف فيه ب م ئ ة أ ل ف أ ج ر ضخم جدا كل ده هو تحفيز ل ل ي ه لله ف ج ع ل أ ف ئ د ه كل اللي انت شايفه موجود عشان ي ف ج ع ل ا ه افئده في ارتباط بين يعني بين ا ل ح ر ي ث و ا ل ا ي ة ف ج ع ل أ ف ئ د ه نفسه و إ ل ي ه كيف يهون إ ل ى هناك ل أ ن ه م يبوون ا ل أ ج ر الصواب ا ل و ا ح د ة طيب ص ل ا ة في مسجدي هذا هل يجوز ا ل ص ل ا ة في ز ي ا د ا ت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم او هل يجوز ا ل ص ل ا ة خارج المسجد او مع الزحام يجوز ا ل ص ل ا ة بين البيوت وبين ا ل ع م ا ئ ر وفي الجراجات كما كنا نرى ونسمع ماذا تفعل من هذا الحديث خذ بك ا ل ق ع د ة الاشاره الاشاره تبين الدلاله ترى ما قال هذا يبقى ايه ا ل ا ش ا ر ة تبين اليه ا ل د ل ا ل ة يبقى سرقه مدي هذا اي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وامر ببنائه واختار مكانه تمام يبقى السرقه في الموضع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا على اقوال اهل العلم الزياده ا ت ي زادها عمر وعثمان ايضا يلحق به ل أ ن الصحابه ة رضي ا ل ل عن صلوا فيها وهم يعلمون هذا الحال ف ا ل ز ي ا د ة التي الحقها ا ل ص ح ا ب ة أ و التي أ ح ا ط ه ا المسجد بالجدران ينطبق عليها الايه ينطبق عليها الحديث ولكن لو تحريت في الموضع الذي قال فيه هذا لكان أ ف ض ل و أ ق ي س و أ خ ي ر قال الجمال يصلوا بره إ ذ ا ا ر ت ح م ت الصفوف فهي ص ل ا ة ولكن لا ليس بادر اليه من بداخل ا ل مسجد يعني لو الصفوف م ل ت ح م ة ولا اصيل ولا اصله تسمى ص ل ا ة صلى ا ل ع ش ا ء معنا مثلا صلى بره والصفوف متصله يعني جالس جالس ك ي ه ك ص ل ا ة ولكن كاجر لا, ولكن كأجر ايه؟ لا. ولذلك انا ب ن ت ب ه عليك وانت بتروح المكان دا ه ما تسترسلش مع الشرع والصرماح والجاري د ه انت تكون بدر وحريص لان صلاتهم في مسجد ايه ي م ج ر يترطب عليه ايه أ ن تكون مقاتلا و أ ن تكون مجاهدا ومرابطا حتى تحصل ماذا ا ل أ ج ف طيب و ص ل ا ة في مسجد ا ل ك ع ب ة مسجد ا ل ك ع ب ة يقول ص ل ا ة في المسجد الحرام وقال في ر و ا ي ة أ خ ر ى ص ل ا ة في مسجد ا ل ك ع ب ة كل ما حواه المسجد في المكان ا ل آ ن يعني هذا مسجد هذا لك الرأي الحنابلة ظاهر الحديث عن ة له الحنابله ة انه مزج الكعبه ة ا ل ذ فين ي الصحن ذ ي في الكعبة اللي, هو اللي, هو دا اللي هو الكعبة, الكعبة, الكعبة. دايبر المكان حوله دا العلم يثير هو ولذلك في فلاب العلم يتمنفسون أهل واسعة نزاع النزاع لم يحصل معه ل ا ة و م في مسجد ا ل ك ع ب ة نفسه طيب لو اضطررت لغيره ت خ ص ر ع ل نفس الاجر بقيه المسجد المبني ي أ خ ذ ايه حكمه ولكن لو خرجت الى خارج المكان ي أ خ ذ نفس الاجر لان م ك ة كلها ايه حرم ياخذ أ خ ذ نفس ل لو ا واحد ج ر بشرط بس ه ي أ نفس الاجر بشرط واحد بس, بس. التحام الصفوف ه ت أ خ ذ نفس الاجر في م ك ة تختلف عن ا ل م د ي ن ة خلي ب ا هتختلف عن م د ي ن ه ا ل ك هتختلف عن ا ل م د ي ن ة مش حرم تمام في م ك ة ي أ خ ذ نفس الاجر بشرط إيه هو الشرط؟ ان ت ل ت ت ح م اليه الصفوف هنا يبقى حصل نفس ا ي ه حصل نفس الاجر وديك لو انت في هذا المكان لابد ان تتعلم ثقه في هذا المكان حتشمت ا ض ي بنفسك وتستفيد جدا من الثروات في هذا المكان طيب هل الفرض كان نفسه لشقي خلي بالك من دخولهم في ا ل ن جد هل الفرض كالنسل يعني ا ج ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة ك ص ل ا ة الفريضه ف هو ق ا ل ص ل ا ه على الاطلاق طيب أ ي ه م ا أ ف ض ل لو أ ن ا ساكن في م ك ة أ ن أ ص ل ي ا ل ن ا ف ل ة في بيتي أ و اصليها في حرم الله تعالى ايهما أ ف ض ل وتري في بيتي أ م وتري في الحرم انتبه جدا يا طالب العلم افضل ص ل ا ة الرجل ايه في بيته إ ل ا ل ي ه افضل صلاه الرجل في بيته الا, في إلا يبقى صلاه النافله في البيت افضل من الحرم لاطلاق الحديث في هذه المساله ق ب ر اي نشبه ب القبر الثامن ومن فضائلها من فضائل م ك ة قول النبي صلى الله عليه وسلم والله انك لخير, لخير ارض الله واحب ارض الله اليه او إ ل ى الله و ل و ل أ ن ي أ خ ر ج ت منك ما خرجت لولا انهم أ خ ر ج و ن ي ما خرجت وطبعا أ ص ع ب شيء يا اخوان م غ ا د ر ة الوطن لما نرجع في سيره النبي صلى الله عليه وسلم في ل م ي ا ت ا ل و ح و و ر ق ا بنوفا تقول له إ ي ه ي ا أ ن ي هيشتموك و هيضربوك و هيقولوا هيعيدوا وخد بالك ليتني فيها جذعا إ ذ يخرجك ق و م ه الرفض بتاع ن ا ب ي ق و ل ه ايه ب ه د و ك كده أ ن ت بتقولها ب ه د و ك إ ن ك م ن ت ش ط ا ل ه أ و مخرجيهم هتطلعوني كانه استهجن أ ن يفعل ذلك فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم على ا ل م س أ ل ة أ ص ع ب شيء و أ ق ص ى تعبيب على ا ل إ ن س ا ن انك تطلع من, من وطنه يعني من أصعب الأشياء أصعب من فقال إ ن ك لاحب لا بلاد الله إ ل ي و إ ل ى الله ولولا ان أ ه ل ك أ خ ر ج و ن ي من كمايه ما خرجت الثالثة الأرض كلهم. فليس على وجه الأرض قبلة غيرها فاستقبال الكعبة في الصلاة قبلة لأهل كلهم فليس على قبلة هي وجه في فرضا يبقى استقبالها ايه استقبالها طيب فرض استقبال هذا المكان فرض فالفرض انفه قد نرى تقلب وجهك في السماء س ن ة ك م ت طول بلا ما انا عارف انا حافظين المشكله مش الحفظ انا مش, مش عاوز اضعف على الزرعات تجيب ل ي اخر الصوره لا اذا مش ا ل ق ض ي ة كده قضيه انا عاوز تشوف ا ي الكلام ده سبب تنزيل ا ل ي ه م ا نزلت وفي اي س ن ة نزلت و ح ل ت خصومه واشكال ايه وده ح ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن ل و ن من درسه ما فهمناه ح ق ي ق ة ولكن العرب كانوا فهمينه كويس فهمين معناه لو أ ن ا أ ط ل ق ت لك ا ل ق ر آ ن كده من غير مكارف عنه ه ذ ا لم تعتذر عليه ل أ ن احنا لسنا أ ه ل ب ل ا غ ة ولا أ ه ل فصاحه ولا اهل بلاغه مش فاهمين يقول ايه يعني البلد الصغير هو والعاديات ض ب ف ا ل م و ر ياتي قادحه له. يقول له و يقول, له. يقول له. حافظ وخلص. حافظ وخلص. من لك أ ن انا عارف أ حافظ وخلاص حافظ وخلاص برانا من ق ب ل الصور و ا ل ا س ت ع ا ر ا ت ا ل ت خ ي ل ي ة في كتاب الله تعالى للهجر يبقى صار الاتجاه ل ل ك ع ب ة فرض س ن ة كام اثنين هجرين ثم صار الحج اليها فرضا س ن ة كام س ن ة س ت ة هجرين صارت فرضا ل ل ص ل ا ة في س ن ة اثنين هجرين وصارت فرضا للحج والطواف س ن ة كام س ت ة هجرين ي يبقى صار فرضا لعبادات المسلمين ة لعبادات وقبلة لعبادات صارت فرضا ا ل ل م م س تمام العاشر يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء ا ل ح ا ج ة تمام ي ح ر م ا س ت ق ب ا ل ه ا و ا ا س ت د ب ر ه ا في ق ض الارض ء ا ح ج ة دون س ي ل حديث ابي داود ا ل أ ن ص ا ر ي ذهبنا إ ل ى ا ل ش ا ر فوجدنا مراحيض في اتجاه ا ل ق ب ل ة فكنا نتحول عنها وإيه؟ ونستغفر ا لله لانه و ا ل م ر ح ي س هذه ورثوها من, من الروم لما كانوا يملكون هذه البلاد وطبعا وده وفتح الزمن يزيد بن معاوية وبعده كمان يعني ها؟ يعني منين؟ ابو ايوب الأنصاري؟ بدأ من ابو ايوب والنبي صلى... صلى وسلم اول من بيتا في بيتا بيتا أبو, ابو ايوب القسطنطنية صحابي الغزب بن بدأ بيته بيته يعني يعني يعني عمسين مات الزمن كمان اينا ها المثال الانصاري ده يزيد ده مدينة صلى جليل في خلي منين عليه الله المدين زمن من من من في سكن سكن في يوم ا ل ه ج ر ة يعني اذا ب د أ من اين من الاول للاخر يبقى فهوايه هذا المكان انه يحرم, يحرم استقباله و ا س ت ا ل ا ل ه في قضايا الحاله طيب فيه مكان تاني بس مش في الارض يحرم استقباله و ا س ت د ب ا ل ه اي ب ف ض ل الشمس و ا ل ي ه و ق م ر لا ي ج و استقبال الشمس والقمر وانت في البوي او الغاز ايضا ده مره ما كان مش في الارض يعني, فيه؟ يعني في السماء نعم قولي قصه ا د ك ت س ت و ل الشمس والخمر ده وضع هيك ا ق ر أ سبل السلام نعم ن ع مهما م كان ضعيفا ولكن هناك يعني مهما ضعف هذا ا ل ح ل ي ث ولكن هناك شواهد ك ث ي ر ة تبين انه يعني من باب ا ل ف و ر م ا لان له معنى واخبرت ضعف ا ل ح ل ي ل شوف المعنى ل أ ن استقبالك للشمس والقمر يعري عورتك ويبينها للناظر لأنك في موضع, في موضع, الضوء, في موضع الضوء وموضع الضوء ئ فهيبين لك إ ي ه أي ناظر يستطيع أ ن ينظر إ ل ى عورتك حادي ما ظهر من الأرض هي أول ما ظهر من الأرض ومسجدها ومسجدها أول مسجد هي هي عشر ظهر ظهر أول أول أول من من وضع في الارض كما في الصحيح عن ابي ذر وذكرنا في الدرس الماضي هو اول مسجد مسجدها واول مسجد وضع في الارض وهي اول موضع ثاني عشر اخبر الله بانها ام القرى فالقرى كلها ايه تبع لها هي ام القرى وهي اصل القرى ثالث عشر لا يجوز دخولها لغير اصحاب الحوائج المتكرره ب إ ح ر ا م ولا يشاركها في هذه ا ل خ ا ص ي ة مكان لا يشارك م ك ة في هذه الخاصيه مكان يعني ما فيش مكان في الدنيا ي د خ ل ه ب إ ح ر ا م إ ل الا إ من رابع عشر يعاقب فيها بالهم على ا ل س ي ء ومن يرد فيه يرد مجرد ا ل إ ر ا د ة أ ي من أ ر ا د مجرد ا ل إ ر ا د ة ومن يرد ي ف ه بالحال بظلم ذي ق ن ذ عذاب ل م من يسافر النائله رجلين ورجل أ م ر ا ه أ ر ا د أ ن ي ب غ ي في الحرب غمزها وتواعدا فقبل أ ن ي ع ت ك ب الفاحشه مزخهم الله تعالى ايه ا ب ر ا ا ل ح ب ش كما س ي أ ت ي ك إ ن شاء الله في الدروس كان ع ا و ز ي أ ب ر ا ه ده في وادي محسر ي ا ل ن ك بعد ع ن د عرفات قريب من منى ف ض ل م وكذلك عادله متخسف به قبل ان يدخلوا المكان لا يستحل البيت الا اهله, لا يستحل البيت إلا أهله. دخل الحجاج بالمنجنيق ماذا حدث لك لا شيء هكذا يا سعد قالت عائشه رضي الله عنها لولا الهجره لسكنت مكه فان قلبي لم يطمئن ب ب ل د ة قط مطمئن ب م ك ة ف إ ن قلبي مطمئن بمكان قط إ ل ا ب م ك ة أ س م ا ء البيت الشريف أ س م ا ؤ ه ا ل م ت ر ا د ف ة أ و ل اسم ا ل ك ع ب ة كما قال تعالى جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام قياما للناس وامنا اول اسم ل ي ا ل ك ع ب ة الثاني سميت ب ك ة و بكه وبكة موضع البيت م ك ة الحرم و بكه موضع البيت ل أ ن ه ا تبك اعمام ا ل ج ب ا ه ر ة ما دخلها جبار إ ل ا و دق الله عنقه ما سيطر على هذه البلده جبار على إ ص ل ا ق ا في التاريخ و ي ذ ل ك كما ذكرت لكم في دروس التمهيد احتفظ الله ب أ ه ل هذا المكان كالماده ا ل خ ا ي م الخام ع ا ولا ه ا ر ت ق ا ت ولا فلسفات ولا نظريات كانوا كلماته في الايه الخام ينتظرون ا ل ق ر آ ن وينتظرون هذا الايه الدين ولذلك كانت اذهانهم خاليه فحفظوا ا الكتاب او الناس أو كثير العطش فيزدحمون على المكان والاسم الثالث وهي م ك ة وهي ما حاول البيت الرابع البيت الحرام ش و د ي كلها اسماء للمكان وطبعا جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام والخامس المسجد الحرام فولي وجهه ا ش ف ر ة المسجد الحرام يبقى لايسم المكان المسجد الحرام واسمها قادس اللي و ا ل س ا د س قادس اسم الاسماء م ك ة قادس قادس وهو من التقديس قادس وهو من التقديس وهو ا ل ت ص ه ي ر اي من دخلها خرج لغيره بذنوبك يومي ولف ه م ا ل س ا د ع البيت العتيق و ل ي ت و ف و بالبيت اليه اسم الاسماء ل أ ن ه أ ع ت ق ه من ا ل ج ب ا د ر ة لم يدخله جباره ص ف هذا البيت من كل ج ب ا ر الثامن اسمه البنيه فكانوا يدعون لك ورب ذ ه البنية ورب هذه البنيه وهذا قول ا ل و ر ا ء ا بن معروف ر أ ي ت الا هذه ل ب ن ي اجعل أ هذه البنيه مني بظهري ما تهاش أبدا يا دايما ب ولديك من ايضا من ب ر ك في الجلوس دائما وانت في بيتك وفي اي مكان اتجه للقبله هذا ليس ف ر ض ا ولكن هذا من كمال وثمان الهدي. من ثمان وكمال اليه ا الهدي دائما لو انت جالس في اي مكان ب ت أ ك ل اتجه ل ل ق ب ل ة في الذبح اتجه ل ل ق ب ل ة في اي وضع من اوضاع حياتك اتجه ل ه ل ل ق ب ل ة في ح ا ل ة الخلاء والجماع ابعد عن اليه ا لكن ق ب ل ل ة في كل ش أ ن ك وانت ت ق ر أ وانت تكتب وانت وانت دائما حرف مكتبك او مكانك في اتجاه القبله ة الشيء جاعد على في تبقى في في على فعل ودي من ادب ا ل ض ي ا ف ة و ا ل ز ي ا ر ة لتجلس المكان ا ل ل ي إ ذ ا جسك فيه للمضيف واسمها ا ل ق ر ي ة أ ي ض ا أ و أ م القرى واسمها الدوار الذي يدور حولها الناس حراشر واسمها أ م رحم أم رحم ل أ ن الناس ي ت ر ح م و ن فيها كما قلت لكم يرى القاتل ا ي غ ن ل ق ا ت ل أ ل ي ه ولا ايه ي ت ر ح م و ن فيها ثاني عشر وتسمى الباسه ل ا ا ت ب س ا ل ج ب ا ب ر ة أ و ت ب س من أ ل ح ل فيها بظلم باسه بالسين, بالسين وليس بالساد ا ل ب س غير ا ل ب س ثالث عشر تسمى صلاحا ل أ ن منها صلاح الحال ودي أ س م ا ء م و و ج د ة م ع ت م د ة في تاريخ م ك ة ا ل أ ز ر ق ي ا ل أ س م ا ء دي ك ا م ل ة وده موجود في فيها أبيات في ترسع شعر لو ذ اشعار ل ب ب أبيات ا ستفيد ر ف ي ه يعني إن ي ن و العرب ا وخيرا بلا صلاح بلا صلاح الى اللي هي فده فده ف ب صلاح مكة ط ا اسماها موجودة في ي ك ث من ك ت الأدب وسميت غ ي ر ه و ا ل ك ع ب ة لارتفاعها لارتفاعها كارتفاع ا ل ك ع ب عن القدم وعلى انها على هيئه الكعبه لو رشنا الحجر اليها تبقى ه ا شكل ايه لو ا ل ح ج رشناه للكعبه تبقى شكل ايه شكل ا ل ك ع ب فسميت الكعبه لانها على هيئه ة ي ا ل ك ع ب تفكرين المنظر ده لو رشت ا ل ك ع ب ا لحجر اليها ل ص ر ت ايه ا ل ك ع ب والكعب من الارتفاع كما تقول كعبه المراه أ ة إ ذ ظ ر ظهر, ظهر ث ي اذا بلغت المحيط يعني إ بلغت المحيد و ظهر ثدياها ل العرب ي ي م ح و ن بالحسان كعاب الكواعب والبروز سميت أيضا الكعبة أفراد التي نهديها الظهور أيضا ويقول سميت فمن أو فيه أي ظهر وطبعا ه ي في ا ل غ ا ل أ م ا ل ق ر ى ك م ا ذ ك ر ن ا فضل النظر إ ل ى البيت و ن آ خ ر فضل النظر إ ل ى البيت فضل النظر إ ل ى البيت ا ل أ و ل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة م خ ض ا ل إ ي م ا ن فاذا أ خ ر ج ه م ل خ ي ر لا يقرا ه ولا ي د خ ل ه ا المسيح و الدجال شيل النظر اسم المسيح الدجال لا تقرا المسيح ا ض ا ف ا ل بعض ن ق ط ة للتفريق بين المسيح عيسى ولكن التفريق تقول ا ل مسيح الضلاله ومسيح الهدى مؤخذ ب ل د تقول هذا آل ا ل مسيح الضلاله الممسح ا ل أ ر ض أ م ا ه و ف منسوخ فهذه إ ض ا ف ة منحوله لا أ ص ل لها شرعا فاسم المسيح الدجال وليس المسيح الدجال نعم لا يدخله ل ف ي د ة أ ي ض ا من سوايله ولكن طبعا ليس مقصرا عليها ولذلك لم يذكرها ل ع ل م ا ء ل أ ن المدينه تشاركها في الايه والمساجد ايضا تشاركها في هذه الايه الخاصيه فالدجال ولذلك ر الى المساجد, المساجد, ظهر في المساجد ابدا وكذلك المدينة لا سمعت انقب يحرصها الملائكة ولن يقف يحرصها فاذا ليست خاصيه من, من خواص المكه النظر ا الى ن ظ ر إ ل ا ل ك ع ب ة محض الايمان قال حماد ا بن سلمه الناظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة كالمجتهد في العباده في ي غ ر ا الناظر الكعبة في كالمجتهد إلى في العباد في غيرها وطبعا لما ت ر و تتامل مش تقول ده الحجر والكعبه د ه ده سنين ط و ي ل ة خذ من اول ابراهيم وتذكر بقى م ا رافع القوانين واحداث العالم كله وبعدين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ورافعوا الحجر في المكان في البيت وطوافوا بفتح م ك ة قل جاء الحق وجاءك الباطل لو تذكرت هذا التاريخ هذا افضل من اي ا ش ت ه ا د في ع ل ا م قال حمال بن س ل ب ة الناظر الى ا ل ك ع ب ة كالمجتيس العباد ة في غيرها ثالثا قال مجاهد مجاهد بن جابر تلمير بن عباس النظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة مالك ع ب ا د ة النظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة ع ب ا د ة الرابع قال سعيد ا بن المسيب طبعا أ ق و ا ل تابعين كلها طبعا أ ق و ا ل تابعين قال سعيد ا بن المسيب من نظر ولكن ى يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا خ يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون ذ هذا ب ه المكان ب ي م ا ن ر ج ع م ن ذنوبه ك ي و م ن هذا ا ل خ ا م س ق ا ل ز ه ي ا ب ن محمد ا ل ج ا ل س في ا ل م س ج د ي ن ظ ر و ل ى ا ل ب ي ت لا يقف به ولا يصلي ا ف ض افضل من المصلي في ب ي ت ه لا ينظر الى البيتي اخضر قالت ه ي ر ابن محمد ا ل ج ا ئ في المسجد ينظر الى البيتي لا يقف به, به ولا يصلي ا ف ض ل من المصلي في ب ي ت ه لا ينظر الى البيتي و ولا يرى ا ل ب ي ت و المقصود هنا المقصود هنا ا ل ذ ه ا ب البيت ي ت و ع م ر هذا ا ل ه ب البيت و ت ع ما ي ر ه ه لأن ذ انقطع ل ب ي ت م منه طائف على الاطلاق والمقصود في ذلك ل تكثير الطائفين فيه ولذلك في, في يوم دخول الحجاج لعبد الله بن الزبير في ا ل أ ح د ا ث لم يرى طائفا في البيت أ و ل م ر ة في تاريخ البيت لم فقال الراوي يرى فيه طائف فقال الراوي ف ر أ ي ت جملا يطوف ب ا ل ك ع ب ة يعني مفيش خناقة وموت ع ر ك وضرب و فمنها ي ط ف وقت الموت منجنيف عملي حدث قنابل و ص و ر ي خ على المكان وهذا لذلك أ ن ت تقول ب ج ل ا ر ة لم يخلو هذا البيت أ ب د ا ولا ل ح ظ ة من ليل أ و نهار من طائس حتى في يوم ق د ف ا ل ك ع ب ة بالمنجنيف في زمن الحجاج قال ر ا و ي ر أ ي ت ه جملا عمال يصوف لوحده يبقى اذا ما انقطع ابدا هذا التواصل لحظه ا ولذلك انت ابتدع من ليل و او ر ح نهار الفجر للي انت متفكر فيه إ ذ ا هو لا يخلو أ ب د ا ولا لحظه و ا ح د ة من ليل أ و نهار حتى في يوم ا ل ح ج ا د ما خلا من طائف وهو ا لا ب ع ي ر يعني يجلس و في البيت يعني في بيته بدلا مجلس هملا فيجلس ينظر الى ا ل ك ع ب ة او يتامل بمعنى مفهوم عصرنا بدل ما تروح تشتلس و غ ا ز ل وتشتري وتطبع خ س ا ر ة ساعتين ث ل ا ث ة د و ت ت ق ع تبص في الكعبه اولى يعني لان ا ن ت ه ت ج م ي ل ه م ب ش ر ا ئ ل هدايه انت اولى ب ا ل م ج ا م ل ة في ا ل ن ظ الى ا ل ك ع ب ة وقتك ضمين جدا و ت ح ا ف ر عليك ه نعم هل ل تجوز رفوق ا ع الكعبة ب بيسأل ة صلاة وقصة يجوز في اخي بيسأل هل الصلاة الكعبة؟ ها؟ الى اي ج ه ة تصلي هل تصلي الى ج ه ة ايه اه طبعا لا يجوز ص ل ا ة فوق سطح ا ل ك ع ب ة اطلاق طب هل يجوز الصعود على سطح الكعبه ة يجوز ليه ما الدليل ه فتح الله عليه لان بلال ا د ن على ظهر ا ل ك ع ب ة في يوم الفتح الاعظم بارك الله ف ي ك نعم ا ل س ا ل س قال عطاء رحمه الله تعالى النظر الى البيت ع ب ا د ة والناظر ل ل ب ي ت ب م ن ز ل ة الصائم القائم المخبت المجاهد في ا ل سبيل د ي ل اللي تعالى ط ع ا استنبطوها هيبة الله ا ما ف ي وكل هذا الفوائد موجودة هذا هذه في ت ا ر ي خ ا ل أ أو الأزرقي ز ر تاريخ ق ي مكة نعم نعم لا يخلو الاخ ي س أ ل خلي بالك يجيب ع ر ض ه في دماغه ف ك ر ة ب يقول هل يخلو ا ل م ط ا ص من الطائفين اثناء الوقوف عرفه طبعا الاخ يفكر ان كل الناس اللي في المكان ده بتطلع عرفه ما في ه مكيون لا يحجوه وفي ناس في زوار ما بيحجوش قاعدين في ا ل ب ي ت لا يخلو اطلاق في سؤال جميل جدا ورائع وفي موضعه ف ا ل ا احيانا بعض المساجد يكون في انحراف قليل ل ل ق ب ل ة هل الواجب على المسجد ان تكون في عين ا ل ك ع ب ة او في اتجاه ا ل ق ب ل ة متى لا يجوز لك ان تنحرف عن عين ا ل ق ب ل ة ومتى لا يجوز لك ان تنحرف عن جهه ا ل ق ب ل ة وهل هناك فرق بين عين ا ل ق ب ل ة و ج ه ة ا ل ق ب ل ة في ا ل ك ع ب ة او في المسجد لا يجوز لك ان تصلي في جهه ا ل ك ع ب ة ولكن في عين ا ل ك ع ب ة يبقى في م ك ة يبقى المقصود ايه ع ي ن الكعبه لكن خارج م ك ة وفي الاتساع ا ل ج ه ة يبقى فين في ج ه ة في ا ل ج ه ة تمام اذا ان هناك انحراف ضئيل او بسيط او قليل يبقى انت فين في الجهه فرغم ان انت في الجهه هذا يحتمل ولكن ان خرجت عن الجهه بطلت الصلاه يبقى لا بد انك تقع عليه الجهه يبقى فعلنا سعيدنا مساله يبقى اعين الكعبه عين الجهة و ج ه ة ا ل ك ع ب ة يبقى ا ل ج ه ة في بلادنا ل ل و ق ت و و ن ت ب ر ر في بلادنا ولكن عينه ا ل ك ع ب ة وانت في الحرب و كنت لك ب ي غفر بلاد س ف ي ن ه ل ا ن ر ا ر ا ل ح ر ك ة من ا ل س ف ي ن ة الاول بابدأ ت ك ب ي ر ت الحرام يرحمك الله ت ك ب ي ر ت الحرام ب ا ب د أ ه ا بين في اتجاه ا ل ق ب ل وبين سيبها بقى الضوء حيث سراره ايه الدليل ان اذا س ا ه ر كان ي س ت ح للراحله ا في فيسوقها ل ج ه ة القبله ويكبر ويداعها المهم جاهز ايه استوعب في ب د ا ي ة أ ب د ل غ ا ل ق ب ل وبعدين اينما تولوا فتم وجه الوجه ففي هذا ك ف ا ي ة واستغفر هذا من الدلل والخطا والحمد لله رب العالمين